بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ أو يُخْسِرُونَ وإذا أو يخسرون, وإذا أو يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ يوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم, يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجر كلا إلَّا كِتَابَ الْأُذِيَارِ لَفِي السِّجْنِ وَمَا أَذَرَكَ مَا سِجْنٌ كِتَابُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ الَّذِينَ يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ كن معتدًا أفيء، ولا يكذب به إلا كل معتد أفيء. إذا تُتَّلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تُتَّلا عليه آياتنا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عند ربهم يومئذ لمحجوب صالوا الجحيم ثم إلاهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرحوم وَمَا أَذْغَاكَ لَيْلِي كَثِيرٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّرُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّرُونَ إِنَّ الْأَغْرَارَ لَفِي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة نعيم، فَوْنَ الْمُحِيقِ مَخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ فَوْنَ الْمُحِيقِ مَخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فليتنافس لا تضِل وامنحه من تسني وامنحه من يَشْرَبُ آي من يشرب بها المقرظ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحفون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحفون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا نَادَوْا بِإِنَّ يَتَغَوَّنَ الظَّالِمُونَ وَإِذًا قَالُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكُّوهُ وَإِذَا وإذا الله وَلَا أُقْسِمُ عَلَى الْحَافِظِ تَنْيُومًا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ تَنْيُومًا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ أَلَمْ أَقُلْ هل سوّب الكفار ما كانوا يفعلون